سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فَسَوَّى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر مَن يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبارى لا يموت فيها ولا يحيا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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمدا اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك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 وقنا وصرف عنا برحمةك شر ما قضيت إنك لا إنك تقضي ولا يقضي عليك إنه لا يذل من وَلَا ولا يعز من عديت تبارك ربنا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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو عنا اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية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 اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها سرها وعلانيتها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا لا نقوى على من حرها شديد وقعرها بعيد وطعامها الزقوم وأهلها العصاة والمجرمون اللهم فأجرنا منها يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم على قيد الحياة اللهم فأطل في عمره على طاعتك وأحسن خاتمته وييسر أموره وفرج همومه يا رب العالمين اللهم ومن كان منهم تحت التراب اللهم فاغفر له وارحم وعافيه وعفو عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وبرا وصفحا ورحمة منك وغفرانا يا رب العالمين اللهم ورزقنا برحم أحياء وأمواتا اللهم ورزقنا برحم أحياء وأمواتا ورزق أبنا أنا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها أنصرهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين يا الله يا الله يا عزيز يا قدير اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم وأعداء الدين شل أركانهم شل أركانهم جمد الدماء في عروقهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم دك حصونهم صب عليهم العذاب صبا صبا وجعل حياتهم كَدًّا كدا لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية وجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا جبار يا جبار السماوات والأرض أرنا فيهم يوما أسودا أرنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير عم الجميع بالرحمة والرضوان وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان وجعل عاقبة أمرنا عندك العفو والصفح والغفران والعدق من النيران والعتق من النيران اللهم أشغل قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك وجوارحنا بطاعتك وعقولنا بالتفكر في خلقك وآلائك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، وإخبات المنيبين إليك، وإنابة المخبتين لك، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين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 وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلاة وسلاما دائمين أبدين إلى يوم الدين